وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مشتقرها ومشتودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستان تنت <تك> ايام وكان عرشه على الماء يبلكم وكان عرشه على الماء يبلكم ايكم احسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا شحر مبين وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَتَىٰ يُبْعَثُ ۗ أَلَا يَعْمَىٰ فِي قُلُوبِهِم مَّا عَنْهُمْ حَاقًا بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور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 أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه لولا إنزل عليه كنز أوجاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون أفتره قل فأتوا بعشر سوار مثله مفتريات ودعوا من استضعت من دون الله فدعوا من استضعت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 أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها مباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من به ويتلوه شاهد منه ومن طبّله كتاب سامّا ورحمة أولئك يؤمنون به وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَعْدُوٰهُ فلا تكفي مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا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 Du'nan Şebilillahi <Sessizlik> ve bil Akhirkî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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالبون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع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 ben nulzimkumuha وأنتüm laha karihun Oya قawm لا أسألكم عليه mâla İn ajri illa على الله وما أنا بطارذ الذين آمنوا. انهم لا يربهم ولكنني اراكم قومًا تجهلون فيا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك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 إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين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 هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريتم فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون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 إنهم مورعون، ويصنع الفلك وكلما مر عليهم لئم من قومه سخروا من. قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا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 وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجرئا ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا ابن يركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآمي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم فحال بينهما الموج فكان من المورقين. فقيل يا قبل عيمائك ويا سماء أقل عيم ضيظ الماء وأضيع الأمر واستمت على الجودي واستمت على الجودي وقيل بعدا للقم الظالمين. فنادנו عرببه فقال رب إن بني من أهلي وإنا وعدك الحق وإنا وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين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 قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمي أكن من الخاسرين قيل <كشف> يا نوح اهبض بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من, من معك فأمم سنمتهم ثم يمسهم منا عذاب أليم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 ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئ تنا ببينة وما نحن بتاركين آلهتنا عن قولك، فما نحن بتاركين آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين. إن أول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهد أني بديء مما تشركون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 على صراط مشتقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما إرسلت به إليكم فيستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن رب ب على كل شيء حفيف، ولما جاء أمرنا نتجين أهود والذين آمنوا معه برحمة منا، ونتجينهم من عذاب وليظ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 ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعد لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَوْفُوا ثُمَّ تَبُوءُوا إِلَيَّ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ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 قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَ إلَيْهِ مُرِيبٌ قَالَ يَا قَرْمِ أَرَأَيْتُمْ إِذْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَكُمْ مِرَّةٌ بِوَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن عَصَيْتُ فَمَا تَسِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْشِ وَيَا طَمِّئَذِينَ قَدْ أَلْلَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَشُوهَا بِشُوَىٰءٍ فَيَأْخُذَكُمْ وَلَا تَمَشُوهَا بِشُوَىٰءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ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 قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكره وأوجس منهم خيفة. "Kanalı, "La teḫf, inna ursilna ila qamilu. Vam rātuhu qāimet, fawākât, fabashshona hā bi و انا تيمايلت الد وانا عجوز وحذا علي شيخا ان هذا لشيء عجيب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 فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّعْوَ جَاءَهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَمِلُ قُوَّةٌ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَفْضَلُ يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا الْطَنْسِيئَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْنٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَرْمُهُ يُخْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قال يا قوم هؤلاء بناتهن أظهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل وشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق فإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أبآبي إلى ركم شديد قَالُوا يَا لُقِّنَّ رُسُلَ رَبِّكَ لَنْ يَصْلُوا إلَيْكَ فَأَشْرِبْ أَهْلَكَ بِقَوْعَمْ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَعْدَمْ إلَّا أَمْرَأَتَكَ إنه نصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا أسافلها وأمضنا عليها حجارة من سجِيل منقود مشفمة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدعين أخاهم شعيبا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 وَيَا قَوْمِ أَنْفُ الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا وَلَا تَعْسُفُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَطِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو نفعل في أموالنا ما نشاء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 إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت فما تنفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيت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 Vestav fi rabbikum summatu ilayhi rabbi rahimun wajid O an ya shu'ayb ma nafqahu kaseeran mimma ولولا رحضك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرحضي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا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 معكم رقيب فلما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمه منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فَاَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاسِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعُدَتْ سَمُود وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَشُلْطَانٍ بِيرَ إلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ فَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ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 ذلك من أنباء القرآن أفه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلمنا ألفهم فما أطلت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء يدعون من دون الله من شيء إلا جاء أمر ربك.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 إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجمع له الناس وذالك يوم مشهود وما نؤثر إلا لأجل معدود يوم يأ لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعير فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق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 فلا تكفي مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد أتينا موسى الكتاب فخط لف فيه ولو لا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم فإنهم لفي شك منه مريب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 إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ فَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لكم من دون الله من وأقم الصلاة قرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين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 وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُشْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ جعلنا عنس امه واحدة وَلَا ولا يجعلون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمه ربك لاملا ان جهنم من الجن والناس اجمعين ve kulla nüssu alayk min abai ve jaaek fi مَن نَعْمَلُ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ مَن تَصِبُ إِنَّ ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون Bismillahirrahmanirrahim. Alif, la, am, ra Tلك ayatü'l-kitabı'l-mübiyen İna anzalnağı qur'ana'n arabiyyan lal l نحن نؤس عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبلي لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إنني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر, والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تأصف رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عد مبين وكذلك يرتبيك ربك ويعلمك من تأثير ريل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى ال يعقوب كما اتمها على ابويك كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم واشاق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 إذ قالوا لا يشوف أخوه أحد إلا أبينا منه ونحن عصبه إن أبانا لفي ظلال مبين أقتلو يوسف أمطرحوه أرضي أحل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده وتكونوا من بعده طم صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في ضيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم قالوا يا أبانا مَا لَكَ لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله مَعَنَا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون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 وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَمْ تَكُنْ صَادِقٍ ۖ فَتَاءَ عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ۖ قَالَ بَلْ سَنُزْلِكُ لَكُم أَنفُسَكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلاب وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون فشره بثمن بخش دراية معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ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 كذلك لنصرف عنه الشوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين وَشْتَبَقَ الْبَابَ قَدْ دَتْ قَمِيصًا مِنْ دِبْرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَلْبَابْ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ شَوْءَ أَنْ إِلَّا أَنْ سَجَنَ أَعَذَابُ قَالَ إِنْ رَوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبْلٍ فَصَدَقَتْ وَهُمَّ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه مِن من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم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 إِنَّا لَنَرَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَذَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينَا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنا وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلك من الذي لم تني فيه، ولقد رأت عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما يشجنا ولا يكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عن كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدالا من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين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 إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالُوا لَا يَأْتِيكُمَا طَعَانٌ ترسقه إِلَّا إلا نتبأكم بتأويله قبل أن يأتيكما ذلك ما مما علمني ربي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 ya صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَرَبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ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 ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السبن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من وبَيِّنَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيانِ وَقَالَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمْ اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات شمال يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات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 إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أرواس أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما واتكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أي الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجافا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 ما تحصنون؟ ثم يأتي من بعد ذلك عن فيه يغاث ما فيه يعصرون. فقال الملك تولي به. فَلَمَّا جَاءَ أَهْلُ رَسُولٍ قَالَ رَجِعْ إلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَلَ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيهِنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قال ما خطبكن إذ رامدتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا رامدته عن نفسه أنا رأيته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أنني لم أخنه بالغيب وأن الله وأن الله لا يه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 senin yolunda cihad eden mücahidlere yardım et. Onlara acil zafer ve kurtuluş nasip eyle. Ya Ekrem Aleykremim, onları mağlup etme. Ya Hayy'u ya Kayyum, onların galip olması ve İslam'ın hakim olmasıyla gönüllerimizi hoşnut eyle. Allah'ım, Beytil Maktisi,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 Salih dostlar nasibeyle Müslümanların yöneticilerine ıslah et. Ey alemlerin Rabbi onları birleştir. Amin.